يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إِلَّا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وَخَلَقَ منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء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 حمد و سپاس و ستایج با اخوائی گوره سبحانه و تعالی زاره چیتر لسل سفری قرآن و سنتی پیغمبری پیشوه علیه الصلاة و السلام لقد بجمارا دوصد و پنزاو شش همین دا کوئی کردی نوا برادان <خشكاني باريس> لا بشي تشعرمي غير ما يكاني پغمبر عليه الصلاة والسلام بهم رفاوتي كلو تاري حد ما الاوايي پغمبر عليه الصلاة والسلام بشكشي كد باسي برقية تردكين ببشتواني خواهي قورا برقية تشعرم البيغمبر عليه الصلاة والسلام فرموه أيها الناس كلكم من آدم وآدم من تراب البيغمبر عليه الصلاة والسلام خوش ويستان قسل قلهم ربايتيدك لقلهم خلجي قسدك تنعال قلت سين يتينيها زي عواز لتينيه چي تر تانعا لگر قوم يكون ملتي اقصناك زي عواز لقوم ملتي اي تر لگل همو خلچي اقصدك هذا فرميه اي خلچينا هموتا لآدم هاتونو آدميج لخول لقل درست كراوة ديارة خور شاوستان اسلام <كا> خفات میادیانا کوتا دینکانو برنامه خوای غوریا بومرو وریاتی پیغمبر عزلی صلوات و سلام کوتا پیغمبرکان خوایا صلوات و سلام خوای غوریا الله سربي بله برنامه کې اسلام دا د وی جوان ترين برنامه به رکو پېک برنامه به بی کمو کرترین برنامه بی هرسان ده لبرنامه خواه گوره لپیج اسلامی ده کمو کرتی نبوه بلا هم خواه پروردگار لی اسلام ده هر شده پیویز بی بي بو خلق بو بندکانی دیاری کردوه پیغمبر علیه صلاة و السلام لو برگیو تارکی ده رو لخلب دكار بلو بأي با خلطي بديار ديخي دفرمي عليها الصلاة والسلام هموما مروفايتي لخول دروس كراوين لقر دروس كراوين يكم مخلوقي خواي قورة مروف كخواي قورة دروس تيكذبو باب آدم سلامي خواي قورة الاسربي كلكم من آدم وادم من تراب امردي دارويني نزال ونفام جل وبدوزكي اواني شون كوتوي اوانن پیغمبر عليه الصلاه والسلام الردي عند ذاته دلن اصل انسان مرو ميمونه برام خوي جوره سبحانه وپیغمبر عز عليه الصلاه والسلام لفرما ايش تبغي زكاني شيرنكاني يكلو انا او فرما ايشي دياريدكاتل ام بير دوزين دروين وامثال اوام توتصلا كلكم من ادم ادم بشر لأن ايوان او بها وسارجيري لقردها كحوا سلامي اخواني قوريان لسار بي ايه ما بقي دابونا لرقاياتي سورستيها وسارجيري مروفها توتا كايوا لسار امزو يا انبونا وراء مشتذبوها كلكم من آدم وآدموا من تراب أخواتي قولها لآيتي السيدة لشورة الحجرات بس من بعد كاتشون إيمي خلق كدوا كردوين دفرمي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ خواهي فرمي أي خلشينا أي مأي ومن لما يكون من ما بس تي آدم سلام سلامي خواهي قوري عن لساربي. إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْفَى نِرُمَيْكْ آدَمُ حَوَّا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبَ وَقَدَائِلَ لِتَعَارَفُوا فأشان كَلَنَا نِرُمَيْكْ مُرَبَعَيَتِيدُ رُزْبُوا خواهي قَوْرَدَ فَرْمِيْ أَيَوْمًا كِدْ بَتَنْدَهَا مِنْ لَدْ قَوْمْ لتعارفو بو يكترب ناسا بو او او بو او لو نازو نعمتاك اخواي قورا لسربو نور دائنا ليسو دمن بن يعلم يكتربن يكتريب ناسا اماما بس تيداري شكل وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَارَفُونَ فيغنبر عليه الصلاة والسلام لحظ ما الآوائي كوتار بو أمهم خلق دريزة داك لخزمتي بون لرقائي عواني جدا بو إمو بو مرابايتي تاكو قيامت في مراد قياني إمهاموما لآدم هاتون. ادم اجلا قرد درست کراوه لهمان کاتش دا جاوازی نیلنه وانمن تنها خوای خواه گوره بکتن بکاتن باشته که خواه ویستی لسره با اخواه فرمی ایمه لنه رومیه درست کردوه کردو مانن با عشرت و قبیلت و تیره لیتا آرسو با یکتر بناسن با اوه سرزوی بونه ور آوادان بکنوه إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عند الله أَتْقَاكُمْ بلان بزانن اي خلچنا لهموتان ساقتر لهموتان باشتر او كسايا كزياتر تقوى اي خواهي قورا بكا فارزقاري لحدود السنور رب العالمين بكاتن فرمائشت رب العالمين زي بزي بكاتن خواب الدور بغريتن لقناهو تاوانو او شربيت يعني اي خواهي قورا سزاو عقوبة بوداناوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم نبوا لو تيمرو دروسكراو ادم سلام اخوي دوري للتربيه تاكو استه ونشبي تاكو قيامات هس برنامج انضدات فروري تدبي اوكل الاسلام ده هيا اوندرازي لمرو نابي تن وكو اسلام رزي لي نوا اوندام رو بي بغريك هیچ برنامې کو بلدوزه کو ربازه کو نظریه نبوه علاوه کو اسلام تماشه مرو وکدبی ان اکرمکم عند الله اتقاکم تماشه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اقدر من دکفته ولوی فی ذوالناس بکل سریکتری بغیر تقوا و عبادات لما ترسيني تهديد ماندكا دفرمي بحسب امرئ من الشر ان يحتر اخاه المسلم دفرمي بس شرك راته وغلاه توانو خرافه بوجه يعني كذ لو كسخره ترنيها ريت لي بركه لمسلماني تشي بي, بي بغزيني حقدو تشي بغزي لدل برام برام مسلماني خوي كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه وكو بيغمبر عليه الصلاة والسلام لبرقية كان باسي كير دفر ميتا مسلمان لسر مسلمان حراما خوني مالي عرض ناموسي اقر نچ ب کوین له سر یکت فیز د سر یکتري ب کوین اگر م په کبولله سر چې تر بکه ب او کوهتهخوا خوا ګهبي زیاتر له خوا ګوره نه یک دي قبول له اسلام اسلام قبولی ناکته.لو غمرلا اسلام خوشال حدی چې صح ک ایماللو مخارو رحمتی خوا ګوری له سر به غریوااتي د د فرمی من بطأ به عمله لم يسرع به نسابه هذه عملكة بدوادية حسب نساب عشرته قوم قيلاء لقبكي ببعش نايا ختم اذا كان ذخيرت نبو اذا كان سرمايات فوز بوهيسد نبو بوهيس اشتيت تربة ببعش ناكوي بغير عملكة فيغمبر عليه الصلاة والسلام الروي لخزمو كسو كارو عشيرتو أشرافكاني قريشكر لسل شوي صفا بهم فرمو أي فلان أي بربابي فلان من بكالكتان نايم بأخوة عمل بكا أنزامي بدن من بكالكتان نايم بأقيامات حتى آكل زار فرميها فاتمي كسي رزاي خواي لسربي يا فاطمه اعملي فاني لا اغني عنك من الله شيئا خد عملوكار كردوي تشاك بكا نايم شو اندق وا پیغمبر عليه الصلاه والسلام ده فارش شوم بخو من بكلت نايم سودي ميه ده پیغمبر عليه الصلاه والسلام سودي بوكسي خول بيتن ده بيتشي تر سودي بو بيتن او عدالتای اسلام و بو بوچای کیکا اسلام تماشایم روایتی كردیا لهئ دینه لهج برنامه چیتردا نگو بو پیغمبر علیه والسلام كاتيك صحابه كان رداي خو گورياي الله سربي فخروشانا زي و قوم قيله واشيره برباد ده كان پیغمبر والسلام اجدارا اند كاتوا ترسيني راسي حقيقتي امبه ديار ديکیتن یچو چم به یچو چاندلتن ابن الاسودين یع ديار خپل پیس سپیغوا او مسلمانیت پیسی رجبوا پیدلتن تو دای کو باکو د رجبوا ای کوری دای کو با پرشاکا پیغمبر علی صلوات و سلام ولا میدویتن یچو چې تر فخر شانه زیدکا بابیره من و ابوا بابیره بابیره من و ابوا عشیره ای مو ابوا فراء ای مو ابوا ور باب ای مو اوهابوا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اگر دا رانه کته لو خو راشتنه شلینا اگر دا رانه کته لو کرم پیسه کلمه هر کوم لګی کو مجتمع کبیتل النبي عليه الصلاه والسلام لا سرق ونصيحه امك دفرمي دعوها فانها منتنه واجله بين اما بوغن غندله بوغن بوغن يشي فخرو شانهزي وبو وبيراني بكاتن بلان بي عمل بكار بو ذخيره بي ايمان بي لو باي لاي كو غورا بو بوقنا بيغمبر عليه الصلاة والسلام دا فرمي أما انتوا جمعني إسلام ولا زماني بيغمبر عليه الصلاة والسلام تاكو إيشتاز ناحزاني لريد في لانكانيان أمشتانيان هنا أو تاناو مسلمانان إمام عمر زاي إخواني قاوري لسربي بيفرمو ابن الإسلام من اسلام. كسينه ببر بابير من وا عليه الصلاه والسلام نيفرموا بابير من باو من اشراف قريش بوا في ري امديار بوا لقدو پیغمبر عليه الصلاه والسلام خير خلق الله ولا موينا فرموا ده فرمي عليه الصلاه والسلام لحديث الصحيح كامام مسلم رحماتك خويا قورينا سرد الروايات دكا ده فرمي هر بانو بشت بكاتن يعني نو بشت لدواي خوي باو باپيراني شعنازيان ببكات فخرين ببكات اوانش كافر بوبن دفرمي لقل اواندا حشر ذكره لقل اواندج دا بوناو آقري ذهنم دا نير با مسلمانش بي با تقواشي هبي با عملشي هبي بس كشعنازي بكافران كت كاته كشعنازي بباددين باو وفرانی کله سر دین مبوینه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ده او حسد کله قال او دتی بو اما فکری ته بو جنا دشمنانی اسلام هینایم بونه اما اما عربه اما کردها اما ترکه اما فارسہ اما انګلیزا استاجو راتیزو بر هماکې د دینین څنګه تا نه تن... درد السريوه لأبوني بدواوية فيغنبر عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين بوا. كوات الدينكشي رحمة للعالمين فيغنبر عليه الصلاة والسلام لما أهمو عشيريتك وقوم يكملتك خلشي كوكر دوا نجزيان بكا تفريقات بكا فارتوازيان لنوان بلال حبشيبو عبده كويله پیغمبر عليه الصلاه والسلام اسلام ريزيليد غوريك بو بمؤذني پیغمبر عليه الصلاه والسلام فكروا شانازي بوبيلال حتى ماوا حتى مابو حتى كاستاكو اي مشو حتى قيامت هل دولن بلال حبشيره زي كويله بي بندر بن پیغمبر بو عليه الصلاه والسلام سبحان الله تمشى منازناوبك شو بدك كوي مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيب رومي بو روم بو روم لو شري دنياي ززيري عربي هذا هو خزمته عليه الصلاة والسلام هو بمسلمان لقل أشرافه قريشي لقل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي لقل قوركاني قريش عرب بيكسى وتماشى داك تنهى لتقوى ولا عبادة نبيه تنهالا فارسيني خواهي قوري نبيتا صالح سلمان فارزمو لفارسات فيغنبرا على السلاة والسلام ريزي لنا لستو بالصالب بمسلمان سلمان فارسي رضاي خواهي قوري نسربي لو ملتيك اغريان دا فارس لناو او قومو او ولاتيكو مجوزمون قد بخدمه پیغمبر علیه الصلاه والسلام شاهد ماني حقهنا لا اله الا الله محمد رسول الله خمس جوردك لا اله الا الله محمد رسول الله فلو طيبت دد وخنك لا اله الا الله محمد رسول الله هر كسي له شوني خي دنيتن كمستحق بشانه بيتن پیغمبر علیه الصلاه كتهووو مدينه او شو خذرات شريامو او شو خذرات قبيله ابن هشام رحمه اخواني لشي رضا عند الاقوال والهناته ما عنده عشيره لا ما عربن او خذرات 3 صار شريامو لسرح اشتري لسرح اشتري 3 صار اي ما لان ثاني كرد و عرب و تركمان و فارس و اميه اينا اميكا خواه قورو نعمتي اسلامي في بخشيوين ديارو نعمتي خواه قورو و امنتي خواه قورو بسرمان اما بعد رزالور بقريم سل سال شر ينبو لسر حشتره لسر يك حشتر دو عشيرت بسادها كسيان لكجرابو بالان فغمبر عليه الصلاة والسلام تنهال دو بينين دا دو زر اواني بينين فغمبري عليه الصلاة والسلام دربا دربا فغمبري عليه الصلاة والسلام بكشف مستضعفا فغمبري عليه الصلاة والسلام لسرزوي كشف اشتواني نبو دو جار تنها لشار مكة لموسم حجدا لقليان دانيج بأي عقبية كم بأي عقبية دوام تنها دو جار دو جار قصي بوكردن باس إسلام بوكردن أو شو خزرت واسع لرقوقين وادانه لو شر وشوره وادانه لو لا خوشه در بردان السنه او بحيناكي بونه كتيدا بن هاتن بره اسلام هاتن چون هاتنه چون دفاعه وبرگريه 들ه پيغمبر عليه السلام چون خوشه وستيبابه پيغمبر عليه السلام لائلاها الله محمد رسول الله خلق بر زكاته بله معل اسف حتثوا لا اله الا الله محمد الرسول الله دسته ونجه كارت في ناكر قلنا نجيد في ندا حسابت في ناكر تشير رزيلي الدكا كم الدكا سوك الدكا جاء لو كالو بياوارا بقلن عمري رضي الله عنه أعم كالو أعم كالو بياوائي ميجو اما بها درزل وانوار بقلن بخوا عيب مسلمان خوم عندي دكاتا بنسينا كانوا بمواقفوا بحلواستوا بجنه مې انسانه چې رجیل او کم خواک مې کړدونې مسلمان حسابا بجنه مو زفرادخنو مسلمان حساب خو دله مسلمان فنا او قی مسلمه بجنه دروین او فرویدخنو بیرته زکار عالی دغه نه ما جېده كنو قناعت یې په او بناوی د برنامه کافر و بيدین جون کو دیان نصرانی مجوسی مسونی ته علمدین او نه او بابا به ګرونه به زامن بابا با پیرانی ايمان ګورکان او مل اسلام څوم بوین او مل کر خطاب رضی الله عنه او پیر عادل او جاوین او مجو کپریسته ايمان هر دم له جو چان من ده جوګی سبین لنه من ده امر ببین رضای خواهی اللہ سرمیتن بدنکان من دا ت token بیم لگا جیانامه امر رضای خواهیя اللہ سرمین آخر هنده یستاکا خوالد وچیاثین بودن هو لوسیٰ کہا عربن وای عوام لپی اشخل چیترن حنده وچی رضا کن لوگا خوالد وچی کردن وای عوام مزلومتر لپی اشخل چیه فریصن هنده وچی رضا شبا دل سرم ردب، ان تُرکمن ترکم کله چې ترله شو نه چتر واده زانن او شانه اوله کاله پس روبن بلان بپزانی به سی په پز د کوین اما اخری بوګنی انسان والد کات ارہ اكيد که شي ګمبلو بوګم په بیتن وته اوله که تر باشترا عمر کر خطاب رضا خواله بیتن کفر موي منکر اسلام من اوا اسلام ته جشتو لا يعني لا إله إلا الله محمد الرسول و لا تشتبه لا لك الخين و يشتبه يأتي كتماعشاء قومك يخويتك يفرمو نحن قوم أعزنا الله بالإسلام ما من الذي يقول نزان و نفهم لتاريخي هذا جائع ما من يقول لك العربية ما هو كوتوب ما زندبت سالم عندك أن عن نالي ملوتك لجیر گلی اراده کردو ده این خندو ده این او پیاه گورانه کلنه اسلامو اسلام زربان او کارای کرده ملت ملتی اگبو نزان و نفامین فاحشو ده امپیسیان تعدا بو باشی قومی خودا که اما خو اما کردین دایا دا کرداتین بکنین با بزانین با بزانین بسی با شرف دابین بسی گوره دابین بسی پروپای با برزد بیتوا م نکنه پر اوې کړ دین ما نکنه پر اوې ظلم ول با بزنین معدنی او ما سنبه دلې امه کومې وینځو کوم تاسو نه اعزل الله بالاسلام د فرمیت خوې مه عزیز کل با اسلام یعنی عرب په جوړ ناو اسلام څنګه وو څو وو کوم وو او باندې کول پیغمبرانو درو اسلام صلوات و سلام یې خوای غوړیاله برام که حد نو اسلام عزیز غون گوربون خوای غره د صلات پیدا نه فمهمه تغین العزه بغیره اذل الله اګا دارش موند کاته وا امکل پیاوی مې جو کور خطاب رضا خوای لوی در فرمی ایمه خواه گوره به اسلام عزیز عزیزو گوره کد سربزی کردیم بغیری اسلام لحر برنامه هر دینه هر بازه چی تر شتیه ور بگریم خواه رزیل مندکا مجوش شایدی امیه هر چې چه دستی با اسلام وارگرپی خواه عزیزی کردوها هر یا چه چه پیلانی جورا بیدجی هر یا چه چه دزی اسلام وستابیتن ایمه خواه گوره رزیلی کردو بیقیمتی کردوها شرنی ایمه که ظلم آلیدکره شرنی ایمه که ظلم آلیدکره شرنی ایمه که خلق سفرک با ده ده مانا اوامی ایمه باش بین لسه باش شکوان ومالی بکن نخیر امکار ایمه آخرات تر بیتن خواهی گوره وکو درسو تاقی کدنوا با د ده ده ده ده بو او او بگره نوا بو او, او خوما بناسی معدن بناسی تعریف عقیقاتی خوما بزانی چونه بایتسندیم دور کوتین اولا اسلام بوی جرده سفینا دور کوتین اولا قرآن و سنتی پیغمبر علیه صلاة و سلام بوی خلچی دیکاش هریا چیل اللایه قمتار مالی دادا دور کوتین اولا قرآن و سنتی پیغمبر علیه صلاة و سلام بوی خواه رزیلی کردون رزیلات ایمه لبرعوانی کردین رزيلاتي ايما كمي ايما سوتي ايما جردستي ايما مظلوميتي ايما لبرعواه ايما بشتما لقرآن سنة فيغمبر كردو عليه الصلاة والسلام اواني دانا ايه خلق بناوي كردائيتي هام بدا بو اوى الدفع لكرد بكاتا بيشتر دبي هام بدا بفعل اسلام بكاتا دفع لو قران وسنته بقا دفع لو شريعه بقا دفع لو برنامه بقا کی مبرز کړو تاسو سربځی کړی لو ځای کوا شو موی ناجیر د سینا پر من غریتم اسلام درځه ابو عصریته رجس فارس درنان من قدم کډی من عربم عربی سی پیغمبر علی صلوات و سلام وکړي هموت له ادمه لأ ته له شنازي بسيدة كي أقردي كي بتقوى لقوان الزيقبى لا إله إلا الله محمد الرسول الله جبا جبكا قرآن سلطة شريعة بك ببرنامج خود أولو دعوانكا إما كرداتي بن بي نزير فيج أو فيجسة لسرمان إسلامتي بن نزير إما بإسلام عزيزمون با كرداتي عزيزنين فإغمبر عليه الصلاة والسلام فرموه دعوها فإنها منطنة کردایەتی او عرب او فارسي او قرتي او ترکمانو انګليزو نازامړي پیغمبر عليه صلوات الله و سلم فرمي اما بوګنه بوګون واسيلي بينه واسيلي بينه با سنه تعريفي خو ما کنا ما سينا هو سماكم المسلمين امنا ما مسلمانه مسلمان له پښتویا مسلمان له تر عرباتيا مسلمان له په قوم او عشيرته همو کې لو بار اسلام یې مې کو کړو تا هره یو چې من اې سا لا امکان لرو نه لبلته چې تر دانش ټول لورا همو ما رول حق قبل د کین ناو یو دینین صلوات او سر یو پیغمبر د دین باندې سلام چې مې کو کړو تو اسلام نکردا تیو نعروبت او نفارسیاتی با بگرن و تعریفی خود من بزنید چی نه؟ باش وامن لیهاتوه باشی وامن لیهاتوه باشی ها را زیل بوینا تو چی اگر زنی من سرسری اکی اصان ده بی با امقوش شویتن اگر زنی من نخوش شکه من چیه تشکیست ما دردکه من دیتوه هینه در من اصان ده بی سرسری اصان ده بی گرن نبیتن بته مشه مرجو به کین بزارين امکل پیانن مرجو چی انکردو ایم ااینا ایم ااینا اواز ژولینا ایم او عدالت مانه ایم ابو ما شو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سلام ګاری منده کا نصحت منده کا ادادار منده کا تو وای نه اگر و شکری شکر خو بکین اگر واجنی نه کا تاکید موانی نه په ویشته درځور بګنی مراجعه کومه بکینو وا باب سینجی خو من بده اینه بر گله سینجی خو من بده اینه بر توب نزانین با چی واده که این ایا با شیطانو هم با نزانین ما بس من چی لوی ده این لوحا سوکو تو عمله دری برین نزانین با چی ده چی او میدانه اما ما بزانم سلیه شواوی ها. اما نه زانین نفهمی اما دورك اتنوى لديني اخواتي وراء سبحانه وتعالى لو برنامي في اغنبر عليه الصلاة والسلام كلا يتوى لبرقكاني لو اتاري مال اوائي حجي مال اوائي برنامي ستببت هزار صحابة رزائي اخواتي وراء النصر بي فارموه هموطا لآدم نكي توبه كردهات بعروبه فكر بسر قلق دابكي اولا ما هو اسلام داحب ولا نوخلش دي كنانية سبحان الله يستمع تبعشى تلفزيون كانوا ستلايتا كانوا بكاً بطابتي أواني خوماً بطابتي أواني خوماً لنا الخو سبحان الله شتئة بني ما أنزل الله بها من سلطان يعني شتئة خالكة تماشا بكي أقر جاء أواني إنسان سنرى سربوا لو هم القرآن ككلام رب العالمين هتش كماني شتئة دانيا لو هم ح سغمر على السلام سلة فيغمر عليه اللا السلام ك صحيح كانهك ب ممانية صحيحا ز ع ااء راجرتو رحمة خواغور على السبي لا هم شعةفاك خسي صلا صالح الصح بشي رضا ضااء رحمة خوااجورة على السبي أهم ي بزيها شو من التي ااء خسي فلانو في سك دو جما شوي دانيتن باسي دك بخ. سين نستق اصاله سر اعلام الراجعين بالمان سي كافرانا فرانكا قائد وادلي فرانكا مهجنون وادلي فرانكا مستشرق وادلي فرانكا مستعمل لكاتي خو هاتو وادليت فرانكا ما هو استاذ جامعه اي فلان كولج فلان وادليت شي كنا تحليلات من همنا سر انا و عافو اي ما قرآن ما واز له نوا نه ما واز له نوا شريعة ما واز له نوا روم الله نكرده وانشتك ما طبلا وما شبك نواتيده بي تنسينا بي سلا امور دنيا سلا امور قيامت سبحان الله يتشل ما مستوى كان يعني وكو من آوار ريشي هبو ما مستوى عمام الاسر لا يتشل ستلاعيتا كان ناوخوي يعني ستلاعيتا بزن ناوخوي كردستان بايا كسيدا كان اوادم معجبو بنصاره اوادم معجبو بديانه كانوا فلكان قالوا ركان اوادم معجبو سبحان الله بعقلي معجب نبوته النبي صلى الله عليه وسلم بو چونكي اوادم كسي اريده هو ما الى نصاره لبردهي زياتر سبحان الله سبحان الله هذا بهتان عظيم بيقول كز ميا لدنيا ارسلنا امر رباعي لنا كان لبردهي زياتر بخشيني يعني رجلينا ابو نوا يحقدوا بوك زيان نضل عني برمق بس اسلامي هرناك بسی پیغمبری هر نکر صلی اللہ علیه و سلام بسی قرآنی هر نکر که اموجگاری مندکا بسی او فرمایشتانی پیغمبری علیه و سلام هر نکر دماما مستا او ایترش باجه لرا بگرن بزنین لناو نسرانیت کدینی چی نسخراوا خواه گورن لدوائی او اسلامی هنوا امر رجبوتوا برنامه نصرانی ایشی پیناک ریتن لبو تنها بو موجودان راوه هر باسی اواده کندنان بل ایما باورمان وکو مسلمان باورمان با پیغمبره اوان هیا عیسای کرغی مریم سلامی خواه گوره اللہ سلبی باورمان بو انزیلش هیا که خواه گوره تنها او انزیلا که خواه گوره روانی کربو عیسا سلامی خواه گوره اللہ سلبی بلان باورمان به باو این ظلمه ایسانیه که دستکاری کراوه باورمان به با پاپاش یا نیه که به دروش تو به اقلاقن برو جیان نامه هم بکیناه بزن چی تی دایا مجیان تماشا که بزن چی تی دایا ماما سا پاپا در نصیب پاپا چی ها خشم المکانی هم تماشا کن زنکانی هم بزن خریجی چی لنو خریسکن رحبانيتي رحبانيتي بوا اسلام همو نسكر دوتوا قناعة شدنية من يشو لوانما باورنية ايمان مؤنية ام نسرانية انا استاكا كهانا للدنيا وللا اعماش امانو نسراني بند كابرا مرتد بوا لسديني خويها القراوة بوا مسلمان بويته نصراني، من والله وصيح حكم أهل كتابي بابا ما مرتده كالقوم وقيله وعشيرات لدنيا ده جلقبونا الدين يتربونا عاتلنا نصراني اما كي نصرانينا؟ كي زنزيري جيانيا، نسابي عند قرارته أسر؟ عيشان صلى الله عليه وسلم قراره أسر قلناها أي باس أهل كتابا، جلقبو ده هم جولكو ديانا اهل كتابا كلا زماني في غنبر هبن صلى الله عليه وسلم نصاركي او نصارانيك لنظرانبن لزماني في غنبر عليه الصلاة والسلام او عني للرومبن وهلوها او جولكانيك وا لنزيكشار مدينبن امانا جولكو بس كي امانه هون امانه هل يشيل شو نترهتوا دا تانب لهم نيوي دنيا اصار كاتي خواه مسلمان ابن مسلمان وچې راځي مې خپل مابېزي دې وبکا کې وبې وبې هما هغه راوړاله اسلام اما کې دینه چې طاوته بيهنيم او حسابي اهل كتابي وبو کې خبره چانه مې توماس ارنندا اما لانو مشهور بي نشر چي تان هم وک خو عندها لن مجددره تبشيريه دلې بس قرنکاني نو راس مبا ساکا این اوارات بومن بازده که وزع نصاره کوه اما رده ما مستحقه دره للای نصاره لیبردهی های دلیه پاشا اولا فتراجستان پاشا هم بولوکه دلیه او کسانه سر دبریه ندبون یا خود ما نعبون ببن بمسیحی یا دستو قاتی دبرن اما لیبردهی نصاره نیتا اب مچون امش قشاشي نصرانيه دله بداخا دبي جلاني مسيحي يعني ملتان انيك لنا و نصرانينا ناچار بالله اسلام و في ببن يعني لنا اخوان لي برديينيه امقسي قوتها و شهد من اهلها خوازنايك قشايتيان لما ماو اسلام لي بردييها تيست امن نصراني لا اسلام ببن زانه نه یا کو نو نوستانو بنای رنان کتبه چه اوه جیان نامی یسوع جیانی یسوع دلائه مسیحیت لیبرده اینی نزانی و نبوه یعنی هر و بو نیان زانی و هر دم زانه مستمکار بویناه چه گوره کانیان چه زانه کانیان چه قواعده کانیان هر هم یان نزان و نفان بوینا لیبرده اینی با هیچی او نبوه ما و ادم اتن امام عمره دا خوی گورین اما زور ته ان جلب و بس بقدر شي لیور فکرین امام پېشمن استه ا بوم شي روکیا پېشمن بو و ملت امام پېشتی به در سو پند و عبرت لوث اور فکریتم ها اور دواوی ما جو کروی دوا امام عمره دا خوی گورین سلبی مسلمانان بو لږه پیغمبر علی صلوات و سلام لږه وفاتی ماي ابو بکر دا خوی رجاء لمصر والي مصر لا يوجد عمري كري عاس رضائي خواهي قوري للسربي صحابيه كباريس قسمت قرآني كرد لك كتاب الوحي بو يعني قرآني نسوته ابو فيغنبري صلى الله عليه وسلم وحي بو نسوته عمري كري عاس بذلك لإسلام دا إسلام خلق لساتس دا بيوي بس ميزاني بس ترازوه خلق دا بيوي جو بقرن قورك عمري كل خطاب رازاخ فاي غوريل لسرمي او عمري كه عليه صلوات و سلام او اندمت حيدا كاض فرمي اگل دويمن پیغمبر هبا عمر د ابو رازاخ فاي غوريل لسرمي او عمري كه پیغمبر عليه صلوات و سلام دو فرمي روزي چانلله دانشته بو تماشايك فرمي عمر فسنبخوا تو بكولانه دبر شيطان ناول بو كورانه بو كورانه دبروا أم عمره، قوركه ما رأيته؟ أمري كري عاز، أمري أمهم غزاء و جهاده و تيكوشانه لخدمة البيغمبرك العليه الصلاة والسلام بياري أوها وعلي مصر رجاء كان كري مصر مسلمان بو يعني كري محافظي إستاكا باسي تبكي محافظي تي چې دا لري په دರ್ಗا په سیاسته کې چې دا لري په دರ್ಗا په دتن چې دا لري زاده سر زاده کنا دوکانو کاسب کار سر زاده بنه مو ته دادم په شاوفر تزاوده نکې سرت برس نکې مسوله فلانه درس لري په ګرین عقل ته نه بي عقل م نه بي عقل حتی کې هتا که ها محلو بکن زلم و زورداری محلو بکن اوستان محلو بکن داداری دوار گرم پندو عبره دوار بکرم بول چی دانشتینا کری محافظی مسابقه دا کاتل لگر کری چی قبتی اعب قبتیانا نصرانینا استاج لمیصر هنا هلا خریچی پیلان جرانا دجی مسلمانا محافظ مسلمان لکه کوریاچی که اړای تشه شرایط کې پتی دیان مسرانی غیر مسلمان مسابقه لا كن بوله هاتې کله مسابقه کا کوراکي شرایط ته کې کا پهشيده کوي په مسلمان کا خوري مسلمان کا ده دا بقامچی له پشتي ده دا درس استما شو لك كانوا بما كانوا كركانه ذي نقار تور برلمرول تقول يداناو خامشي ديكل ابن الاكرمين قلت من كر اود برزم يعني بابي محافظه دا چې محافظی محافظه کودایی باپیش باپیش باپیش؟ امکر ریوالی مسلمانانم توبت باپیشه مندکه یا قبطی دیان رسول روت کابرا داچی شکایت دکا لای حاکم قازیه لام مصر حاکم قازیه که قازیه که برز دکا تورف دکا اما قازیه گوریه اما قازیه گوریه اسلامی تیدا ناشرین دبی اما دینکی تیدا ناشرین دبی اما مسلمانانی مسلمانی تیدا ناش او عندها بشوغنية بشوغنية مسؤولية لسرزة دوز الله لكرة فقيرية بدأتن اما قضية قولها ده هي بس محكمة, محكمة المظالم اقول لزماني خلافة اسلامية محكمة المظالم هبو يعني قاضية هبو خليفة شبان داخل رأي دقن دا لا باش قول رأي دقن وكيف فارتش ديكا اقول بيشتابها داب نشي ديكو دانان نشي توكوهم كابراء بنامبرم نایشی بانجی دکر نیده گو خلیفه، گورم، خربان، زن عبی فلانی سرگ، نا، نا، نا، نا، نا، نا، نا، نا، بنایو خربان عمر، در باب رو اما، اما، اما، عدالته، استعمل نازم، باچه شردکی، باچه لیک دادیم، باچه خرید چیک داری نا اگر با گرار سر اوی، بسرسر، بسرسر خدمت کاری اگر نا هر ظلم و زورداری بیتن، زید و عبر و فلان و ف چوبله امام عمر که ذکر راف ایکر امام عمر زک قایله به تماشا کر و تهردو کوم بو بانکن پاشان فرمی باوچ شیبابی باوچ محافظتک و علی کج بابه هر شی چې راګرتن حکم نه نه وان تصور وکه ما بین مصر و مدينه عنقوه دو مانګر او اوقاتی اما وکو اشیر وکو اردستا وکو یچک جیدابتن لذلك <سؤال> يوجد إسالة هذا يوجد عبار ديانا، لم يسل له مدينة، له قدمت إمام عمر رزاي خوالي بي بعد ذلك، قالوا حكمك كير؟ فرموه، قامشيكي دا، بس كورا فقيرة، قبتية، نفرانية، بيانكا، قالت قامشيكي خود، لو كورا بدواتونك قامشيكي لتوداوا، كورا قاش قامشيكي، قالت قامشيكي لكوري والي دا، وانزاني كوتاي فيها قانشة كيف شرع داو خلق بيشنا محكمة بجيبه لدي سبحان الله محكمة اوان اوكاتي هلاناو مزقود ومزقود اي مزقود يميساتي بسرعة توا تو قسيبك ان نو مزقود ما مستع مزقود بوش ياسد بكار دي قسيبك تربك داري ما مستع خلش هاندات انتوندو تيجيبكان قسيبك دي كي بزيلي دالي بابا مزقود او دبيجي او بيت النبي بو خوشن بکاری دا اینم بو کور رکوب و نو بو حجب کما بس یامی بخچرا بگئینام ای بولو نو کذنیسا زائزا خشکان مال مکان گورکانیان خسام بکاری و تار دادن دسن لی دادن اشن سپه نیدن ای بولو نو کذنیسا زائز بیتر خسابکی بولو نو مزگوطی مسلمان که خواهی گورو مزگوطی با اداره کردن و برایه کردن شعوری مسلمان داناوا پیغمبر علی کم الله علیه و سلم یو کمره مشکوده دروسک حله نه ژوندو حکمت ته دا دروسک کیهانی ته دا دروسک زایشی ته دا دروسک الای ته دا دروسک باندې دا کړم فلانه اعلی پروفیسر فلانه کده دا اگر نه مسلمان بیا کوم مسلمان اگر نه بدن بهدل لماء مسجدو قرارارته بریا تا داو لماء مسجد کبره وشتو بروا غوتی وره چې ګوته خمسه او خمسه زارتر خمسه لباو چی بده والی مصر محافظ علم واقعه ورما دیسل سرمانا خلقت ما شان کل بوتان اما څو حکمه کوي مې عمر د کارزه خوای غوري له تربیه فنو کانڅه چيله ده ګوتی ګورې مسلمانان اما کافرکا کټیاګه ګوتی ګورې مسلمانان خو عمله ني نه د کور کې له ني دعمش کوم کړو قامڅه کوم نه با تاو فرموي ما کانڅه له ابدا اگر به به او هل نه د او ه ش نه از فقر نه نه کله توش نه د د اوخته نه اول د ریش لوی بده د خامشه چ لوی بده او وی او د رچ تر عقل به خرچ دی د او عقل بمدل شي لور بگرن استصيده كن صيده كن يعني اشتواه بي جريتا حمايه حمايه مسئولا فل الفقير فقاردكن خلتش دكيان بكتابرنا سيد سيدة دكال رجاله دبيستي خلي فلا قدك ريتن ليه ددري؟ عجيب ددري ناني دبري اما امام عمر؟ اما اش اوانا زائما لا صارتش هاب الزوبي لا صارتش هاب بولان بين لا صارتش هاج دفاع وبرقريبكين شو انشي انسان خواه عقلي بداوا اما شريعات کبوما نا ته بو اکر دیوا سينه دا ځانین چې هراسو چې ها درو تهاب وطلہ چې ها غندله تهاج راست ته تواوا ام پیری ته او ها ګوره او ها رزي لکافرینا کافرې کخواږه روبه رزي شکر دوا کافرې کخوا ګوره او ها ګوره شي نکردوه کوم مسلمان بس وو انسان امام عمر رزا کویل بما فقيب ورغرتوا ولا فاز ار درسه شوباو چدا لري اوش بو همو اوانه دواي خو يکدم مسوليتو بر فشارتي وردا ګرم عمله دنيا اي له قيامت خو غورا ټول همو کسې د کاټوا له خو دله نعر بخدا علاه خاطرینا وزونه کانو صفته پیروزه كانت بعفو خد عفو ما ممکن برحمه خد رحمت ما ممکن دین و ایمان ما سلامت ما ممکن لو شيبتي دین دنیا و قیامت روزگار ما ممکن یا ارحم الراحمین قلمي عفو خد وسبونه توان ما دابيني ببر شفاعتي پیغمبر ما بيخي عليه صلوات و سلام لروج قیامت لجر الا اله الا الله محمد رسول الله حش ما ممکن لخدمت پیغمبر ويا راني لسر حوج اي کوثر بدست مبارک پیغمبر عليه صلوات و سلام فرلوه ما نوش بكي عليه الصلاه <سؤال> والسلام <سؤال> دفرمي هر يشي فرشي له بخو حتى حتى تينو مان يا أرحم الرحيم تينو مان لك الدنيا والقيامت محتاج مان لك الدنيا والقيامت مسلمانه على هر شيء انا هنا خداسريان بك يا جريزوب رعيتي خوشويستي لنوان مسلمان و ايمان دار بك يا ارحم الرحيم عفوا بك رحمه بك باراني رحمتي خوت مالو باراني يا أرحم الرحيم الصالح ببركته ببيتهم وامتي پیغمبر عليه الصلاه والسلام خاطي مولاتي مولاتي قز مسلمانان ورحم بهمو لا يكمان بكي حاكمية عادلية ايماندارية مسلمانية موحدية متقية خواة ناس لا إله إلا الله محمد رسول الله دابي بو عم ملتاني لت دنيا بنيري حكم مالا نوان دابكاتن خداي قولي اوه بو خوا بو بو إسلام حول دا, دا سري بيخي اوهش پيلان بو إسلام مسلمانان دا يا أرحم الرحمن رزيلي بكي كمي بكي جردستي بكي لناوی بای خدای قورا لپیس تایی که بی با عبرت تون فرعون و هامان لناو برد اوانش آوه لناو بان خوالا مردوکان ما خوش بی خدای مردوکان ما خوش بی یا ارحمان راحمه اللہ ما خوش بی شفا بو نخوشکان ما بنیری جیراو اسیر مسلمانان آزاد بای خدایگا اورسیندہ کن مار اصلاح بکے اویل سر لا اله الا اللہ محمد رسول اللہ جراوا نزدنداں دا اخو آزادی بکے بسربستی بگارتاں مار منال کچکاری کھو خدایگا اور مسلماناں لہر شوینہ انا سریان بیخی بتایبتی لفرسٹین خدایگا اور مسلماناں لہر شوینہ انا سریان بیخی بتایبتی بتایبتی لبرما یا ارحم الرحیم مسلمانانی خداك يا وعل زالم وكرب او اي في ذلك لذكرى لمن كان له قلب السمع وهو بالله من الشيطان الرجيم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذابا النار <سؤال> امين يا رب العالمين الحمد لله سبح الحمد لله, <الحمد> لله> ما <الما> توفيقي ولا عتصامي بالله عليه توكلت واليه انيب الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي <لي> لولا <هدان> الله وأشهد ان لا اله الا الله وحده لا شرك له اشهد محمد العبد هو ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فاوصيكم عباد الله ونفسي الخاطئه المدمنه العاصية الغافلة اولا بتقوى الله وطاعته ولزوم اوامره وكثره مخافته فإن التقوى اشعار المؤمنين ودهثار المتقين وصيه الله تبارك وتعالى فيي وفيكم وفي الخلق اجمعين ان الله مع الذين التقوى الذين هم محسنون بل خوش يستعان ذا امام عمارة ذا اخوى قوري لسربي قالوا الردودة شتية فرمو تاكو روجي قيامات في مدرسي لأورو بقريم فرمية قوري مسلمانان متى استعبدتموا الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ايوه بوزنهم لخلق دكا بو خلق دكا بكو إلي خوة استميع اللي دكا لقل اوي كواق قوري اوانا كاتيك لسجدات شامونا بأزادهاتنا الدنيا بوزن المياه لذا كان أما ولاني خليفة بسلمانانة لسر كافري لسر قبطية لسر قنجة شرش الرود أي لسر مسلمان لسر إيمان دار أولا يساعد ما في مروف دا كان دورا درويا درويا همو درودا لسيا تنهأو إلى قرآن سلنتي عليه الصلاة وسلام. أو يتركز رازنا كافر. هاته ما <معشا> شاء امريكا بكا هاته استاج امريكا تايخانو سوبرمات كيرتو شويني راش بيستاكان زياوازه لقر سبي بيستاكان لامريكا سبي بيز وكو فرياد رزواها يعني وكو ملقض ورزقار كرع بلام بس راش بيستاكان يابا هلود الحمر هندسورة كان باندالين درنده بدرندهان حساب دركان حتما شای اقتصاد و پاره دنیای بکه عبوری بزاره چه دهی خواتم لسطا سیزده یعنی همو پاره و سروت و سمانی دنیای کو بکیوه لبردستی لسطا سیزدهی ذیهانه یعنی سیزده, سیزده که لسط کسی پاره و سروت و سمانیه اوی تر همو لجر خالی یاکو لجر حیلی هجاری و مردنی دایه تنها سطا سیزده هشتا و حب لسطا هميان مروبكان برسیله تانعا بارو سر وقتو سامان لدى السطع سيزدي دائعا هستطو شهتو حج مليون كاز ايسان برسیه برسيه برسيه برسيه, برسيه. يعين دا كان لسطع دواز دون نيو مسلمان لدى السطع دواز دون نيو جيهان وزور بش ينظري مسلمان وامان دارا اما كيق عدالتا كاب لچوند رهه ا ام تفرقيك پیغمبر عليه الصلاه والسلام با سکرد خوتاني له ودرب قم بوګنا استقوال چوند رهه لچوند رهه نه نه چبر نامو بيردو زله دنيا اصحابي تپبيق وکري ام عدالت هبيته فرات دنيا اسا كه چینه چین حجاري زورينه هيا و كمينه شي الارستقراتيه او اندرن امل اس اوان یعنی چې نه چې کوم چې زور دخواتن خواتن خو شستان دایره مو اورو لا روجي نوي محرم داینه پیدا کوټرې تاسوآل لمه نجو محرم سنته مو روجا کوم پیبي یعنی پیغمبر علی صلوات و سلام زورترین ما دوي رمضان لمحرم بروجي بو فرمايشتي چې صحیح ما نه امام مسلم النسائي وابن ماذا رحمته إخوان لي بالروايات دا كان جماركين لا إمام مسلم هزار عن أبي هريرة رضي الله عنه فيغمبر عليه الصلاة والسلام دا فرمي أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل دا فرمي فيغمبر عليه الصلاة والسلام باشتنين روجي لباز رمضان روژو ګرتني ما عندي محرمه جوړي تيدا بروجي بن امقصه پیغمبره عليه صلوات و سلام باشتري نه جې لپاج نه ظفر ځکان شونه ځه کله ته باشتري روزي سنتي ها لم عندي هر هم مانګه كنټ نو هانو ودي او قصه پیغمبره عليه صلوات و سلام بنسبة تاسوع عاشوراء یعنی مود امر نو بيان دي ها اما دو فرميشتي بيغنبر مانهي ما عليه الصلاة والسلام بالنسبة بياني دي عاشورات عليه الصلاة والسلام لفرميشتي الصحيح دا كإيماني مسلم رحمتي أخوة لي من عن أبي قتاد ترد الله عنه بيغنبر عليه الصلاة والسلام فرميتي كاليان برسي لس عاشورة خيري فرمي صيام يوم عاشورة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله فرمي کلیان پرسی عاشورا بروجیب و خیری تیه دیمان بیانی فرموی و امید کم خواهی گورا لصاله پیشتر گناحی او مسلمانه خوش بی داری تریش باس ما انکرد لا دل حجزا ما بس ما انکت ما کده فرمی لگناحی صاله پیشتر ما بسی گناحی بچوکا نک گناحی گورا گناحی بچوکا با نسبه نو او روکا خواهی گورا قبول بکا اویتی دا بروجیب و د فرمي ابن عباس رضی الله خوای ګورئل سر بي اللهم درجات الاولين فرمشتو يم رحمت خوای ګورئل سر بي روايتي د کژ مارکه 1100 38 د فرمي پیغمبر علي صلوات الله فرموي نوما دایما بر اوخي خیري اوه قوا لګناحي صالح کوښ دبي لپشتره پاشان صحابه فرمي ان اي پیغمبري خو علي صلوات آخر جولك كان وديانا كان روجي دي محرم بالروجي دبل لمديني پیغمبر عليه السلام فرموه فإن كان العام المقبل إن شاء الله سمنا اليوم التاسع فرموه إن شاء الله إن شاء الله اگر صالح ترمين نوچ پی برابرجی دبین لو اول مخالفه جولکو دیانامی یعنی اقردی عمل اق نو دی پی بی مخالفه او اندبی پیغمبر علی الصلاه والسلام فرمیه قصاله تر مان جان مان باقی بو تی دا برابرجی دبین ان عليه نو کیدا برابرجی بی کاته د یکه حدیث لسره فعل پیغمبرش علی الصلاه والسلام تی دا برابرجی بو هم سنه انسان تي دا بروجوم بيتن بصير اكرى اا اغيرجه امره جمعه بروجو بي گناح نيه حديث بيغمبر عليه الصلاه والسلام قبلين دفرمي تروج جمعه بروجون بابن ذر حديثه كي عليه الصلاه والسلام لا ولان بعدين ام حدثار كاي إمام بخاري ورحمة إخوة ورحمة إخوة ورحمة إخوة روايات كردوها جمعركي هزارو نوستو هشتاو عليه الصلاة والسلام لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده دفن ميبغمبر عليه الصلاة والسلام أي مسلمان روجزم عبتاً يابا روج مبن إلا اجروج روجزم يجب أن يشترك لقالي بروجزم يان روجزم يدواتر يعني يان بيان شمي لقابي بيان شمي لقابي بي. شمول امزاره ما كان لبروي بياني تو بيد بكرهات داخل حديثك بيغمر دبي عليه الصلاه وعبو معناه لك بدينوها كجائزني نهي لك را جمع عبر وشوبي ده فرمي غزوز تش دو اي بي يعني سبينه تو امر بياني بي, بي. امشمولهم حديثك لا قالوا وجدوا حديثه بي معناه بيشرايب القيم رحمتي خويله بالزاهد المعاده مجلديدو لا فرحش كاوشش با دراجی باسی اما دکا فرمی پیغمبر علیه سلاس اما بستی اگر جمعه کتا روژه چی کسون ند بیتیده با روژه بي وکو امزاره کتیتا نو یا چې د دکویتا مثلا روژه عرفه یا ساله دکویتا مثلا نوی عرفاء تيدا بروجب يعني سبب هبيتن دفرمي لقل اوينيه پیغمبر عليه الصلاة والسلام قواتا اگر سبب هبو روجب توافقی وابو يعني تقديری خواه قورة هم زمعبو هم عرفبو هم زمعبو هم عاشورابو هم تاسو عابو قواتا زائز تيدا بروجب شمول او پیغمبر عليه الصلاة والسلام نا کاتن خوش عوستان خوش عوستان هاتوا دار پیشتر دو جمعا پیجستات شوه لامزگوطی ناحی قشت پش دوائی لو مزگوطی مزمعی اولاش امرو بخوی لو مزگوطی تران ناردوان بو او مزگوطی تران لامزمعا که خومان ایچی ایچی ترمالی ردان او لابوی خیزان ایچی نخوشا خوی خلچی توب زاویا او راکو تقاریر توبی همولایا نخوشا جی سیقیا نخوش اکی وایا افرت اکی لنا و جایگا کتوها خوې دستي کړه خانوی نه معاش شي نه تنه ها خان وكيب شته 2000 دینار به کری ګرته خلګ یارمتي د ذاتن لوزعه یچینه ریک دای توشي نه خوشک بو دکتوراکانی لرهاته لره دکتوري اذنبه ها تون برتانی تقارل کین لا بي انټوا علاج د یاندبي بي بو ايران یاندبي بي بي بو هندستان زا پاره چی دی دویل تحمل او کسدانیه از سدا او ایسا خوی لحجاری و فقیری دادا جیتن پیشت خلق یارمتی بداتن اوش دا پیناک علاج افراتا کی بکاتن اما لو مزگوتانا پیشتر تر ګراوه گراوا خلق یارمتی دا وقوه خیری مسلمان بروشی ایسا حاتی بولای ایمه داوی یارمتی داکا منیش دلیم خوش ایسا مزگوت بستنها جی نجمیه مزگوت جی ا یارمتي خرحچبداتم پیغمبر علی السلام و سلام جمعہ تماشا وکړه هغه فقیر به ته با دوایارمتي کډه با فرمو او اړی له خطبه فرمو برا ته فلان کس او تلیر را وسته او تلیر دانیشتو یارمتي بدن اگای تلبی او سنت بدع پاره بو فقیر خراب کوي او له خطبه پیغمبر علی صلوات و سلام کردوته امیت دو پیغمبر علی صلوات و سلام ده فرمی من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته حديثة دور درجة أمام برقائك دفرمي هرية حادتي برأي مسلماني دفع بك خطي مسلماني خواهي قول حادتي دفع دك ديار حادتي أمام لكيامة أخواب ومن دفع بك لأقريد زهنم دور ما بيختوا لخزمة البيغمبر عليه السلام لما حصل ما بك آمين حديثة تربيه صلى الله عليه وسلم دفرمي من كان في عونه كان 특히 الله في عونه هذا انcción يا righteous اللهっち و Lucaric من فرج عن مؤمن كربة من قريب الدنيا فرج الله عنه كربة من قريب يوم القيامة هذا مثل الصلاة ابواuccة لسلما بينهما يبث جميل 清لي يا اخوائي أقول اللععل عم لا سری لا داتم دا ابرايا نايكه محموده خو تازه هات او دياره خطبه اوله خلاص مخلص بو هات او تو بينيم اوه لوي دانش توا تنکریجه چي ريجه چي سپي بوا انسانه به طاقتها کسبت شي زحمت بو نو عپه وكريتم دا خير ته اند گات بدن دواتن لیده کم یارمتی بدن و کسنتی پیغمبری علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه خیرتن یعنی چون هاتی نه زیاده کمم با لا شمان کردو ازیت من خواردو دانشتینو مندی بونو گرمان من بو سرمان من بو جی من لوتا رؤات حدیث را گرد بازی حاضر چش په زکات بکاین په او ملائکه هیتمان اوې که خوای غوره په رحمت به میداوه یمز بارتوز چي ليدر بينين بيدين عبره مسلمانان بشکو اوش خوای غوره درګه رحمت له دکاتوه بلي خوژ دکات تنيا لګر کي زاني له مالوا ځا سن نا انسان نه لي نقوژ بل له مالوا په خوشي لوز ادا بيتن خير تاندګات يارمتي ودن جاء اوې لريارمتي د دا دابيدا اوې نا چون چي اعملیات اکی و گودت مپاری چی زوری دوه. رقم تلفون اکی دلیب اگر نالی دلو اکسی لگر بکن رقم تلفون اکی دلو ار بگرشین و انوانی بوی ببن یا بوی دانیرن خواه خیرتان دانوسی. خیر اکی گوریا لو روزه دا که زور بمانتی دا بر روزهی نخواه کبوری ام خیر بکن. خیرتان دا گاته خواږه اوراد زای هم لاګو داتو امره ناری کا محموده جمارې موبایل کشي 0755 یعنی کورکه 485 7534 485 7534 485 7534 د توانه لبر درګاز د زیاتر قسی لګل وکړ معلوماتي ليوربقر أولي مبسطي يا رمتيبدا أقلنا لي ريها رمتيبدا خواي قورا كيري هم لايك بالمسيط اللهم أكفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والإسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر لهودة والطغاة والبغاة وسائر المفسدين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون اللهم عودا بنا إلى دينك وسنة نبيك ورسولك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي وكنا عذاب النار اللهم سنجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها على أعدائك وأعدائنا رب العالمين اللهم دمر أعدائك أعداء الدين اللهم زلزل الأرض تحت اقدامهم واغث في الرعب في قلوبهم وفرق جمعهم وشتت شملهم وخذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم اننا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين اللهم اغفر لهم ورحمهم وآفهم وعفو عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وأغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما يلقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وزوجا خيرا من زوجهم وأهلا خيرا من أهلهم وأدخلهم الجنة وأعيذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم رحمتي <تصفيق> خوالة همولاك بي زر صلوات لبيغمبر بيدن صلى الله عليه وسلم لو رجل جمعة دا زا أمريا حاتو تو بابا خوى رابو استي بيشتر وعد وابا كاكرس قار رابو استي باز ما دام بخوى حاتو بردر قايا بابا خوى رابو استي رحمتي خوالة